يا بيت ربي جيتك وكالي يهمون جالس رعي لك وفاك بغالي عليه طير الموت لفتره حوم وخذاه مني يومي هلاك يا عيني ما لومك ولو عفتي النوم فارقا ولي فالروح فوق احتمالي فارقاه كومن باقي العالم بكم. انا شهدا انهبل بالعمر راس مالي لحظه فراقه يا بشار كانها حلم انا بجنبه يوم شاد الرحال قف وعلى وجهه من البسمه رسوم بس ما ترضى بكتبت عزيز الجلال راضي بقضى ربي مقدار ومكسور وارجيه رب الكون يلطف بحالي رحتي يا نور العين بين ليله ويوم حملتني حملا يدى الجبالي لكن عزايب خالقي دايم الدوم اللي لا ضاقت عليها تكالي يا الله طالبتك يمزين الكون بنجوم. تجعل مقره في جنان علالي في جنة الفردوس مكرى ممحشون أنت الكريم اللي تجيب السؤال والخاتمة صلوا على خير معصوم Ard Æd Æd Æd Æd